122-الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 123-ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 124-ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 قادرا فاسكناه في الارض وان على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبْتُ بِالدُّهْنِ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون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 فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حين قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا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 Amen. <laughs>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 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً بَلْ جاءهم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 اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 يقولون لله قل أفلا تذكرون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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّىٰ تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ عَبْدِ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ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 هُممَوْوتُ قَالَ رَبّ جِعون قَا رَبّر جِعُونِ الْعَ أَعملَلُ صَالِحَ فِي مَا تَرَكْتْ كَل إِهاَا كلَلِمَةٌهُ قائِلُهَا وَمِورَائِه بَرْزَخُن إ يَوْمِ يُبعَعثُون.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 خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 فِرْلَنَا وَرَحْمَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ قكمَمْ ل بِسْتُم فِي الْ الأررضِ عَددَسِنِين قَاوا لَ بِسنَا يَوْمًَا أَوْ بَعْضَ يَوْومِ فَسْأَلِعَّين قَالَ إِلَّ بِسْتُمْ إِللاا قَلين قَالَ إِلَّا بِسْتُمْ إِللاا قَليلَ اللووأََّكُمْ كُنتُمْ تَلَمُون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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين